يا من تمتع بالأمل يا من تعمى بالعمل يا من تجاهل بالجهل إن كنت ذو جهل فسل عمن ترحل أو مضى أو من تصرم والقبضاء أو من على ظهر الفضاء بالخيج جود وائب بالخيج وائب أين الأكابر والملون واتروا أين اتوك لو هم طفوا لك أخبروك عما, عما بهم كره النزل أين القرون والأمم وأين عاد وإرم وأين أرباب الحكم ومن إذا حكم عدم أغرهم فيها الغرور شيدوا فيها القصور فأمسوا تحت القبور وظل سعيهم شمل وظل ساعيهم شمال أبادهم صرف الزمان أحلهم داعل.